مِنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أعداء ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 فعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسرو أنفسهم وأهلهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسرو يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذي نجتنا بالطاعوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرات فبشّد عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاءك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَن فِي النَّارِ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعذل الله لا يخلف الله الميعاد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 نزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أت عليه بوكيل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 وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون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 ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ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 وينجج الله الذين اتقوا بِمَفَازَتِهِمْ وينجج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟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 حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين